الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الى فآمن فأما اليتيم فلا تقهر وأما مسا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده